ثم إن ربك للذين عملوا السوء بدها د كب منض دك أص الأحق إ الن ر بك من ب د ولم يكن من المشركين شاكر لي أنعمه اجتباه وهدا or a Inna ma gi'il al-sabit على الذina اختلفu فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْتَلِ كَمُبَيِّنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا <تصفيق> كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وجادرهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعله وَإِنْ عَنِ قَلْبِ تُمْنَبُ بِمِثْلِ مَا قُبِتُ بِهِ وَأَنَا صَبَرْتُ لَهُ أَخَيْرٌ لِلصَّ اصبروا ان صبرك الى الله بالله ولا تزد الله مع الذين استقوى الذين